Maka sahabat dillah, tafkitan ikin sahabat dua, nama dua kita Eh dua itu sahabat kita melihat apa? Apa? Ka Kaya orang dalam sahabat kecepatan Allah Alhamdulillah Kita buah Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa ilaihka yaudhu salam Ya Allah Panjangan ingang mohob, pari kesalahan Jadi mari maliki kesalahan Junuh salam, bari dan bari kecepatan Allahumma antar salam ya Allah panjirna tidak mohon mohon moh, paling keselamatan wamin keselam lansangnya panjirna ya Allah bikin mau keselamatan loh keselamatan biasanya Allah terus wa ilaih ya Allah jumatan panjirna ya Allah langsung ke keselamatan keselamatan bayang dari Allah dan ke jalu fahina rabban nabi salam maqal luh keselamatan kecaya Allah ingguna kawal selamat jalu oleh keselamatan terus terus untuk ulama akhirat, jahil, juhu Allah pahala selamat wa'adhirna jadna tadaraj salam lantap betahakan kita memikir oleh yang suha dokter dan selamat saba'u ta'udana wa ta'ala'ayta ya'u wa sallam dan jelas, ga'amah selamat kejahat sangkit, Allah s.w.t maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan rojo-rojo ke surat katil Iyudah surat Nabi Muhammad SAW itu Alhamdulillah itu tulisan nyata Aslin Taslam Aslin Taslam Mereka dua Islam Teman Jira Selamat Aslin Taslam Perintah Islam untuk umat ini Aslin Taslam Itu jauh dari Nabi Muhammad SAW Dan suratnya Nabi Menyak rojo-rojo Waktu itu rojo Mesir, rojo Persir Rojo Rumali, rojo Allah Jika Israel Kabir Isi surat ini antaranya begini asli Islam, si like, Islamo, Malaysia kawan surat surat yang nampak lekak besar, kacabak, oh yang ini bawah tetap nasawatil, fondasi bawah tetap butol, bawah tetap hidup, bawah tetap waspah miskin kafir, bawah tetap, zaman sekarang yang Allah bin amal walas solih. Maka ini jelas kan ya? Allah jauh ulama yang tak hirzam itu kan, fala fala bin ul akhir khasi, siapa singal umat Islam enggak bakal diterima oleh Allah di akhir jengsing dunut, jengsing surga. Nah, maka ini Allah mewasiatkan kita semua, apa dari Allah Ya ayyalladina amanuttaqullaha atta tukhatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Eh Allah subhanahu wa sallamu Takwa asyarakatuh Bawa Allah kalau takwasin benar Laqamun atas Tinggal orang lain Untuk mati-matik Kejauh terset Tinggal akhlamu islam Ayat khusru khatiman Suara suara tanggungani Sesangan dari Nabi Muhammad SAW Ya Allah subhanahu wa sallamu Suhadak wa sallihi Baiklah al-Qarawut Semoga manikah saya. Dipandangi sya Allah kita saling kuat berkenan. Lihat muka-muka anak turun kita keluarga kita dan akhirat kami sendiri. Khatiman dari sangkasa itu nosakan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Rasul. Kepada yang husnul khatimah. ke Nabi Muhammad SAW. Muhasabilahkan Allah. Jadi Nabi SAW. ahya sunnati papan ahad Wa man manahabkanikan nama itu. Sapa sing nguripune sunnah kuje Nabi. Kamma nek kita cinta marang Nabi, lan sapa sing cinta marang aku, temen bareng aku ora ing swarga Allah subhanahu wa taala. Muga rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita satukan rahmat ing donya lan akhirat sing kersa Allah subhanahu wa taala. Rabbi fajan Muztana raiyatul laqitah wa bidan wa beta ja وعلا من صلاة a <laughs> الله على سيدنا شوائب، الله على سيدنا شوائب، الله على سيدنا شوائب، الله على سيدنا شوائب، الله على اللهم يا من لا ينام الليل ويا من لا ينام النهار ارحم واعلى بالعبد حسن الحال وصاب المنصور الله ارحم امين ندعو ربنا ربنا توجيهنا ونسالك امين سيدنا محمد عبد الله امين سيدنا محمد يا محمد عالمين امين نصلي ونصلي على سيدنا محمد ربنا اغفر لنا امين سبحان مولاي لا وكيل سامعني من رجل اكبر منكم ومخلص من وكما تنموظم وكما تنموظم وكما تنموظم وعلى عزم أمدالك وعزم أمدالك وصلاحي لا أمدالك وقلت الكلام وعلى عزم قليل وحب المحب المخصوص منك بأدل الحصائف اللهم صلى الله عليه وسلم على أهل أصحابي وعلى حظة احتراطيه من محباري اللهم إنا محزمك جلالا من الكريم ووصل للألشاة المقامي العظيم عن صلاح ضلاء في حركات الأسجادة عن عياتك اللهم قولات الى الظالمين وخطاباتنا جميعها يا ربك واكرمنا يا رب حفيظ دعواتك من قول اولادك يا رب حبيب هاي يا ابا بنا نرجو منا بارنا بمداتنا وامننا فدعاننا على الله يا من طلب من السالكين كل عقيق وادعاء <تصفيق> يا اللهم لنا ما طاب يا شباب البلدان لن نلين قبيله العزمه ولا نتراجع مهما بكم الأحيان كما جاء المسيح وضع جاءنا بينك مستشفين أنطقاها بنا النبي منا بالغفاء والمسيان الرسال والمصائف من أسأل فالأمير والأعمال أن تتعلن من أسعاد الحديث وهكذا والألام الظاهر فأم الله تفينه جاء أجاتنا وغمينا وعلى تقلنا وعلى تقلنا وعلى تقلنا في حدثنا في جهدها وعلى الله في القليل يعني مثلا على النطاق <تصفيق> امين ومعالي الاسرامه من الله معقوله نعم الحمد لله ندعو الله بقدرته الجديده ونسيده مدينه راضي بيه وقدر فضل الله العظيم وذكر محمد صلى الله عليه وسلم ووصل الموتبين الله العظيم واشكر يا أيها الناس الذين يدعون الله رحمه ويرحمهم إن ديننا من دين الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله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 أعوذ لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الجيم في اليابة نعبد وإنه هادين. وعافنا في <تصفيق> من حاضين. وترى لنا في من سرى الليل. وباوتنا فيما حضرين. وبلا جرى ما فإنك تقضي ولا يمتعين.